بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم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 عناقِهِمْ أَغْللَ فَهِيَ إِلَ الأذقَانِ فَهُم مُقَمَحُون وَجَالناامِ بَيْنِأَدهِم سَدَّ وَمنِنْ خُلْفم سَددَّ فَ شَيْنهُم فَأَوْ شَينَاهُم فَهُم لا يُبَسون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر مَنِ اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِّي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ أَْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيينِ فَكَذَّبُهُمَا فَزَّزْنَ بِثَالِثِ فَقالَاوا فَقالَاوا إِا إِلَيكُم م رسَلُون قالَاوامَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَوم مِثْلُونَ وَمَا ذَلِكَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ آنَتم إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا اعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُسْلِمُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بكم لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِيْلَهَ الرَّحْمَنِ بِضَرِّ اللَّاتِ وَعَنِّي شَفَاءَتْهُمْ شَيْئًا لَّا تُونَ إِنِّي شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنّ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 لبَبحانَ الذي خَلَقَزواجَكُلَهَا مَِّا تُ بِتُ الأبْ مَِّا تُ بِتُ الْأَرضُ وَمِن آفُوسِهِم وَمَِّا لَا عَلَمُون وَآيَةُ لَهُُ الَّلُ نَنسْلَخُ مِن مَُّهَا رَفَإِذَاهُم مُظْلِمُون. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِالشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيلٌ سَابِقُ نَهَارٍ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا اسْتِطَاعَةَ لَهُمْ طَوْعًا وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وَانْتَاظُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اسْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ اليوم نختم ولا افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولونشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون